قبل. نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك, بكفرك قليلا انك من اصحاب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 انما يتذكر اولو الالباب قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرا بغير حساب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 الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في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 فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 إن أرادني الله بضر هل هن مكاشفات ضري أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمه؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم كالتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتيني عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اتدى فلنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِ بِوَكِيلٍ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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاييد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير اللَّهِ تَأْمُرُونَ أعبدوا أيها الجاهلون ولقد أوعى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبط عملك ولتكون من الخاسرين بل الله تعبده وكم من الشاكرين وما قد الله حق قدره والأرض جميعا قدبت يوما القيامة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 ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأُنزِلَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالْنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَبُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ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 فنعم أجر العاملين وترى الملام تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين